بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنظام ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْذِلُونَ أَهَلْ لِذِي مِنْ طِينٍ some din kan of فأهلكنا وَنَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٍ İzlediğiniz لا يفلح الظالمون و اي يوم نحسوب جميعا من نقول للذين أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن لا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَنُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَى وَنجَ قُلُ بِ أَكِن نَ تَن أَن قَهُ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاء وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا ولو ترى إن وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا Bakın وَإِن فإن استطعت أن تلتغي نفقا في uh, Oh! m <sweak> قوله الحق وله O. me. Mm -hmm. وَجَنَّاتِ <تصفيق> اللهم عليك وقد استفضنا لكم ما سيصيب الذين أجروا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون نامت و دون Aww. ذلك جديناهم ببر وَبُكُمْ جُرَحَ مَتِي وَاسِعٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ كَفَقُ Oh, dear. What up? أَوَلَا تَقُرَّضُ مَا لَيْتِمِ إلَّا بِالَّتِي فِيهَا أَحْسَنُ حَدَثٍ يَبْلُو أَشُدَّ تَعْذِرَ رَحِيمًا حَنِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ İzlediğiniz